السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صوت مسموع يا احمد يا علي <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا وربينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرة طبعا انا انت اعطيت, أعطيت محاضة لسعويضية او بالاصح بالتنبيه كانت المحاضرة لأنه كان عندي يعني تداخل في الجدول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعاً إحنا الكتاب المقرر عندنا يا شباب مادتنا هي مادة أصول الفقه. تسمعني؟ علي تسمعني؟ أصول الفقه 342 المستوى الثاني. أنا أنصحكم تشتروا مذكرة المذكرة هذه موجودة في دار خوالج اللي في كلية الأعداد في الدور الأرضي تمام تشتروا هذه المذكرة مكتوب عليها إثمي صراحة الدكتور مازل البخاري طيب تطبوها من في المكتبة يطور لكم ان شاء الله. منهجنا إن شاء الله هيكون طبعا أول حاجة عن الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم نتكلم بعد ذلك عن القياس ونبدأ نأخذ الأشياء التصفيلية للقياس. أدلة الإحكام المتفق فيها هي الكتاب جولة قرآن الكريم ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس. هذه كل الأربع هي المتفق عليها. بعدين حنتكلم عن الأدلة المختلفة فيها ثم نأخذ مقاصد الشريعة الثانية. يبدأ بالأدلة التي نساق فيها، اللي هي الكتاب، طبعاً نأخذ التعريف والالقرآن هو الكتاب المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المبسوط المصاحف المنقول إلينا نقل م بلا شبه. طبعاً لا خلاف بين المسلمين في حجيت في خجيته، ويعني أسلوب القرآن في بيان الأحكام يكون أحياناً بفعل إما واجب أو نذب أحياناً يأتي الفهل بالتحريم أو الكراهة وبالنسبة لدلالة القرآن على الأحكام فعندنا أحياناً تكون الدلالة قطعية وأحياناً تكون ظنية طبعاً أحد يسأل هي هذه يا أحمد هي اللي هي مذكرة جمع سيصل مكتوب عليه إشرافك هي هذه بالضبط؟" القرآن منقول يعني سند لنا مقطوع به يعني إحنا إلا الله عز وجل قال إنا إن نحن نزلنا الذكر أنه له لحافظون حافظون فصحة ثبوت القرآن مقطوع بها لكن المشكلة إنك أنت لما انتفهم القرآن فهمك هذا هل هو قطعي قد يكون فهمك ظن صح ولا لا منذلك دلالة الأحكام قد تحثثها القطعية وقد تكون ظنية ننتقل للأمر الثاني وهو السنة طبعا السنة لغة عبارة عن الطريقة المعتاد المحافظ عليها وفي الصلاح الفقاء ما ليس بواجب وفي الصلاح الوصوليين مصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير طبعا السنة مصدر للتشريع الله عز وجل ما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى وأنواع السنة عندنا السنة القولية وعندنا السنة الفعلية فالسنة القولية اللي يفهمها خذ السنة القولية عن الدكتور الأضرار السنة الفعلية اللي هي الأفعال جبليا كالأكل والشرب فعلم النبي صلى الله عليه وسلم اختصاصه بالوصال في الصوم وما عرف أن فعله بيان لنفس المجمل جاء في القرآن وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تداً وعرف الصفة الشرعية من وجود ولد وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مجار الصفة الشرعية كثيام يعني بعض العبادات دون ما اضبطنا عليها اما بالنسبة للسنة التقريرية هي سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على انكار سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على انكار قول او فعل صدر في حضرته او في غيبته وعلم ولم ايش علم ولم تعرف سوت الشعيرات في لبعض العبادات دون المعذبة. أقوى سقوط النبي صلى الله عليه وسلم على إنكار قوله أو فعل صدر في حضرتي أو في غيبتي وعجم به سقوط في الدلالة على تواضعه. أنواع السنة عندنا أحباب الكرام اللي هي سنة متواترة وسنة مشهورة وسنة الأحاد. هذا التقسيم عند من؟ هذا التقسيم عند الأحاد. طبعاً عند الجموع يا سنة متواترة يا سنة أحاد المتواثرة تعريفة اللي هي جمع يرواها كثيرا عن جمع كثيرا مدى السنة الى منتقى شروط التواتر ان يكون الرواية للسنة جمعا كثيرا يمتنع التواتر على التذب وان يكون في كل طبقة من طبقات الرواية وان يكون مسكند علم الرواية عن طريق المشاهدة طبعا عندنا السنة المتواثرة نوعين لها لفظ والمعنوي بالنسبة للسنة المشهورة هي التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد أو اثنان يعني عدد لم يبلغ حد التواتر كل مراترت في أصل التابعين وتابعين التابعين أضحى الصورة شباب لكن عند الجمهور هذا يعتبروا خبر أحد سنة الأحد ما رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد لم يبلغ حد التواتر وذلك في أصل التابعين وأصل تابعين التابعين أهلي فهي ليست متواترة ولا مشهورة على قول الحنفية وما ليست متواترة على قول غيرهم طبعا عندنا سنة الأحاد واجبة الاكتباع ومصدر للتشريع ايش هي شروط العمل بسنة الأحاد طبعا أجمع المسلمون على أن سنة الأحاد حجة على الجميع وينزم اكتباعها وأن أفضل من مصادر التشريع شروط المالكية لقبول الأحاد عدم مقاربة إلى أهل المدينة ألا يخالف خبر الأحاد بأصولة الثابتة وقواعدها المرعية في الشريعة شروط الحنفية لقبول الأحاد ألا تكون السنة متعلقة بما يكثر وقوعه وألا تكون السنة مخالفة للقياس الصحيح وألا يعمل الراوي بخلاف الحديث الذي ضوى القوي الراجح مع تسميم ابن الحنفي ومكية مشتبط هذه شروط إلا لطمأنه على صحة السنة ونسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن قوله مهجوح وقوله غيره هو الراجح فالسنة أيضا كما قلنا في دلالة القرآن على أحكام أنه قد يكون ظني وقد يكون قطعي نفس الشيء السنة قد تكون الدلالة قطعية وقد تكون الدلالة نطية. حتى الثبوت والسنة منها ما هو قطعي مثل المتواتر ومنها ما هو ظني في أي سؤال في السنة يا شباق ننطلق للدليل الثالث طيب. الاجماع لغة هو الأزور تصميم على الشيء وفي الصلاح الأصولين اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأن إكي على ذلك على التعريب الصلاحي المجتهدين لا يعتد به المجتهد هو من قامت فيه ملكة سنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التطويلية وقد يسمى فقيه. اتفاق المجتهدين يراد به اتفاق جميع المجتهدين فلا يكتفى باجماع اهل المدينة او اهل الحرمين الشرط المجهدين يكونوا مسلمين والتفاق المجهدين يجب ان يحقق تماما في لحظة التشميع على حكم المزألة وان يكون اجتهاد على حكم شرعي والعبرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لانه اذا كان النبي عايش فاذا حضر الماء يشوف بطل التام واضح؟ طبعا الإجماع حجة لأن الله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير يقول عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على خطأ فاتفاق المشتهدين لابد له من دليل شرعي إيش هي أنواع الإجماع؟ طبعا عندنا إجماع صريح فعندنا إجماع سقوتي بالنسبة للإجماع الصريح هو أن المجتهدين يبدون صراحة ثم يجمعون على رأي وهذا النوع من الإجماع حجة قطعية لا تجوز مخالفتها ولا نقضها أما الإجماع السكوتي أن يبدو المجتهد رائعه في مسألة ويعرف هذا الرأي ويجتهب ويبلغ الآخرين كيثفتوا ولا ينقروه صراحة ولا يوافق عليه صراحة مع عدم المانع من إبداء الرأي بأن تمضي مدة كافية للنظر في النساء هذا النوع اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال قول الأول أنه ليس بإجماع وحجته أنه لا ينسب بلساكة القول القول الثاني أنه حجة قطعية لا تجمز مقالفتها وحجته أن السكوط يحمل على الموافقة القول الثالث أنه ليس بإجماع ولكنه حجة ظنية وحجة هذا الرأي أن حقيقة الإجماع الاتفاق من الجميع حقيقة لا حدثا وهذا لم يتحقق في الإجماع السكوت القول الراجح أحباب الكرام أنه لا نرى حصر تحقيق الموافقة بالتصريح فقط لأن السكوت يصلح أن يكون طريقا للدلالة على الموافقة متى ما قامت القرينة على ذلك وانتفعت وانتفت المعارض من أن الإجماع عيش يقول عنه يقول عن إجماع حجة ظنية وليس بإجماع طيب ما هو مستند الإجماع ؟ لابد أن يكون الإجماع من مستند شرعي وقد اختلف الأصوليون في الجواب انعقاد الإجماع عن اجتهاد أو قياس فجوزه الأكثرون ومنعه منه بعضهم ذهب إليه الأكثرون هو ما نميل إليه الجواب طيب إمكان عقاد الإجماع نعم قال جمهور العلماء بإمكان عقادي ووقوعي فعلا وقال بعضهم من عدم إمكان عقادي الإجماع وعدم وقوع أصلا ومن طامن المتزلة طبعا أهمية الإجماع في الوقت الحاضر وإمكان عقاده الإجماع مصدر مهم من مصادر الفط الإسلامي ودليل من أدلة الأحكام بشكلها بالصحة وبالاعتبار صحيح نوح للقياس طبعا القياس في اللغة هو تقدير شي بشي قال قصة الارض بالمتر، اي قدرتها به والقياس في الاصطلاح الحاق فرع باصل في حكم شرعي علة جامعة بيننا أو الحق ما لم يرد فيه نص على حكم بما ورد فيه نص على حكم في الحكم في افتراكهما في علة ذلك الحكم يعني عندنا واقع شباب ما يكون ورد فيها نص لأ من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع. هذه نبي نعرف حكمها الشرعي. فكيف نعرف حكمها الشرعي؟ نلحقها على واقع ورد فيها الآثار. يعني يجيك مشروب مثلا اللي هو الويسكي النبيذ. النبيذ مشروب مصنوع من إيش؟ من الشعير. والخمر مصنوع من إيش؟ من الأنا. الآيات القرآنية كلها تدل على تحريم شرب الخمر. حسناً. يا أيها الذين آمروا إنما الخمر والميثر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاستنفِه فهنا تحريم طيب هل يلحق شراب الشعير المصنوع من الشعير اللي بيشربه عقله بيطير زي اللي بيشرب الخمر هل يلحق الشعير بالخمر شراب الشعير اللي هو النبيذ هل يلحق بالخمر ولا لا؟ هاي شباب يلحق الخمر واضح؟ إذن نقول أركان القياس عندنا الأصل وحكم الأصل ثم عندنا الفرع والعلم أركان القياس اللي هو عندنا الأصل ويسمى المقيس عليه وحكم الأصل اللي هو حكم الشرعي الذي ورد به النص الأصل ويراد تعديته للفرع أما بالنسبة للفرع فعندنا اللي هو المقيس وهو ما لم يرد النص بحكمه ويراد ان يكون له حكم الاصل بطريق القياس طيب بالتبل العلة العلة هي الوصف الموجود في الاصل وهو الذي من اجله شرع الحكم فيه وبناء على وجوده في الفرع يراد تسويته بالاصل في هذا الحكم اذهاب العقل اي هو الشيء المشترك الذي من اجله وقع الحكم التكليفي وهو السكر اللي هو الوصف الموجود في الاصل ايش هي شروط القياس طبعا شروط القياس عندنا الاصل الشرطان حناخذ اركان كل ركن من اركان القياس ناخد شروطه نبدأ بالاصل لو شرطان اول حاجة الا يكون فرع من اصل اخر يعني احنا ما نقيس على فروع يا شباب نقيس على اصول فلو كان هذا الاصل فرع معناته ما يسمى لم يسمى اصل فلا يقاس لا نقيس على فرع نقيس على اصل صيد شروط حكم الاصل شروط حكم الاصل اول حاجة ان يكون شكما شرعيا عمليا ثبت بنص من الكتاب أو السنة أن يكون حكما شرعيا عمليا ثبت بنص من الكتاب أو السنة أما لو ثبت بالإجماع ففي المسألة قولان اللي هو أنه لا يصح والقول الثاني يصح وهو الراجع. والقول الثاني أنه يصح وهو وهو القول الراجح طيب. بالنسبة لل من الشروط كمان أن يكون معقول المعنى بأن يستطيع العقل إدراك واستيعاب. الأحكام التعبديه اللي ما نقدر لفهمه ليش انتبطوا سبعة شوءة غيرها هذي أحكام تعبديه لا نستطيع أن نقيس عليها الشرطة الثالث أن يكون له علّة يمكن تحققها في الفرع فمثلا عندنا إحنا الصلاة يعني لما أنت تكسر الصلاة العلّة اللي هي السفر هل السفر نقدر نعديها على أي فرع آخر السفر لا نستطيع أن نعديه على أي فرع آخر فألا يكون حكم الأصل مختصن به لأن اختصاصه به يمنع تعديته إلى الفرق مثل اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم بإباحة الزواج بأكثر من أربع زوجات وتحريم نكاح زوجاته من بعدي فلا يصح أن يقاتل عليه غيره بهذا التحريم وتلك الإباحة مفهوم يا شباب؟ واضح؟ بس معايا علي السفياني وين موسى واحمد يوسف يوسف علي السفياني يعني الولد وابوه معانا ولا ايش القصه ولا تشابه يا علي يوسف ولدك اهتقولي نعم اتفق ولدك طيب المهم يعني تشابه اسماء طيب شروط الفرع نقول في شروط الفرع ان يكون الفرع غير منصوص على حكم على حكمه زي ما قلنا الاصل ما يكون فرع فكذلك الفرع ما يكون اصل لو كان منصوص على الاصل وان تكون علة الاصل موجودة في الفرع شروط العلة طبعا في هنا في المذكرة عم بذكر لكم جدول هو الفرق بين العلة والحكمة بالنسبة للعلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي بني عليه الحكم ورغط به وجودا وعدما لأنه مظند تحقيق المصلحة المقصودة من تشريع الحكم ولهذا يقول وصوليين الأحكام تربط بعليلها لا بحكمها بالنسبة للحكمة هي المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها بتشريع الحكم ويمكن تثيرها على أن إرهافات ليست وصف ظاهر منضبط مثال للعلة الإفكار وصف ظاهر منضبط بالنسبة للحكمة هو كف النفوس عن العدوان هذه ليست من ضبطها ما هي سروط العلة ؟ شروط العلة او شيء ان تكون وصفا ظاهرا فمثلا عندنا الاذكار في الخمر وفي النبيذ وصف ظاهر لان البيسكر بيتسطل وبيدوخ القتل العمد العدوان علة القصاص فحمل السيف والمسدس يعتبر وصف ظاهر انه تعمد القتل الشرط الثاني أن تكون العلة وصفا منضبطا يعني أن يكون الوصف محددا أي ذا حقيقة معينة محدودة لا تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال أو تختلف اختلافا يسيرا لا يؤبه به مثالك القتل في حرمان القاتل من الميرات له حقيقة معينة محدودة لا تختلف باختلاف القاتل المقتول، لا يمكن أن يقاس على القاتل وارثة القاتل الموصى لا الشرط الثالث كمان عندنا هي أن تكون العلة وصفا مناسبا للحكم إيش يعني مناسب للحكم مناسب للحكم معنى مناسبة الوصف للحكم أي ملاءمته له أي أن يربط ربط الحكم به وأن ربط الحكم به مظن التحقق حكمة الحكم. طبعا لا يصح التعليم بالأوصاف التي لا مناسبة ولا ملاءمة بينها وبين الحكم وهي التي تسمى بالأوصاف الترضية أو الاتفاقية الشرط الرابع أن تكون العلة وصف متعدي أن تكون العلة وصف متعدي ومعنى ذلك أن يكون هذا الوصف مقصورا على الأصل أي إذا كانت العلة قاصر على الأصل انتخل القياس إن عدم العلة في الصرع كالسفر علة لإباحة الفصل للمسافر أو المريض فهي إذن قاصرة عليهما لا تتعداهما إلى غيرهما الشرط الخامس أن تكون العلة من الأوصاف التي لم يلغي الشارع اعتبارها أي لم يقوم الدليل الشرعي على إلغاء هذا الوصف وعدم اعتباره مثل تساوي الذكر والأمثة في البنوة واضحة هذه الشروط ان شاء الله شباب ولا فيها إشكالية أيوة في فرق. هناك من يفرق يا علي هناك من لا يفرق طيب أقسام المناسبة أقسام المناسبة عندنا اللي هي المناسبة المؤثر يعني هو الوصل الذي دل الشارع على انه اعتبره بأي علة للحكم باك بقال ذلك الله عز وجل يقول يسألونك يسألونك عن المحيط قل هو أذان فاعتذر النساء في الحيد بذاته هو الأذان واضح شباب بالنسبة للمناسب الملائم في أمامكم جدول في المذكرة هذا الجدول قبل لا أتكلم فيه لازم أشرح بعض المصطلحات حقت علم المنطق هذه المصطرحات عبارة عن إيش؟ عندنا مناسبة وعندنا غلّة وعندنا الحكم عين الحلّة إذا أثرت في عين الحكم يعني العلّة لذاته هي أثرت في عين الحكم فهذا نسميه مناسب مؤثر لأنه عين الحيض هو اللي أثر في الجماع بحيث النسار يحرم أن يجامع الزوج زوج فهذا نسميه مناسب إيش نسميه مناسب مؤثر تعالوا للثلاثة الأنواع الأخرى اللي هي المناسب الملائم المناسب الملائم إذا كان عين العلة أثر في جنس الحكم عين الحلة عين العلة عفوا أثر في جنس الحكم فمثلا جنس الحكم اللي هو إيش؟ اللي هو ال ولاية المال او ولاية التزويج الصغر الصغر بذاته اثر في ولاية التزويج واثر في ولاية المال هذا ايضا يسميه مناسب ايش مناسب ملائم ايضا ايها الاخوة الكرام اذا اثر جنس العلة في جنس الحكم فمثلاً عندنا الحيض إشكالية معينة أو شيء يعتري المرأة المسافر نفس الشيء يعتري الإنسان إذا سافر فهنا جنس العلة بتأثر في جنس الحكم اللي هو التخفيف التخفيف يختلف من صورة الصورة فمثلاً للحيض إسقاط الصلاة للمسافر قصر الصلاة واضح يا شباب كذا نكون انتهينا من المناسب الملائم كده نكون انتهينا من المناسب الملائم ننتقل بعد ذلك للمناسب المرسل المناسب المرسل هنا أحمد الزغيبي يقول ما نفهم الفرق بين العين والجنس العين يعني هو الشيء بذاته يا عبد يا أحمد العين هو الشيء بذاته الجنس هي زي الجبيلة الفصيله المجموعة لما نقول احمد الزغايبي أحمد عينه بذاته بعينه بذاته احمد طيب عبد الله الزغايبي عبد الحنيد الزغايبي يوسف الزغايبي فلان الزغايبي موسى الزغايبي هدول كلهم من نفسها كلهم تابعين يعتبروا جيل الزغايبي فيها فلان وفلان وفلان وفلان وفلان لكن احمد بذاته هو العين فهمت يا احمد ولا لا طيب اذا نقول بالنسبة للمناسب المرسل هو الوصف الذي لم يشد له دليل خاص بالاعتبار او باللغاء ولكن ترتب الحكم على وقته لتلتمع القرآن وضرب النقود. اتخاذ السجون ووضع الخراج على الأراضي الزراعية المفتوحة وغيرها نجي للمناسب الملغي بالنسبة للمناسب الملغي هو الوصف الذي قد يبدو أنه مناسب ثم يعني يلغيه الشرع يعني مثلا الشرع ألغى اعتبار للذكر مثل حفظ الأنثيين في الابن مع البنت في البنوة الله ما خلى للذكر مثل ما للأنثى في الميراث يعني جعل في النفقة ما تعطيه او يعطيه الأب للولد هو نفسه اللي يعطيه للبنت العدل توخي العدل، لكن في الم... مات في الميراث غير الموضوع للذكر مثل حظ الأنثى واضح يا شباب ولا غير واضح فألغى اعتبارة ال... أنه هذا مثلو مثل الأنثى لا تجعل هناك اعتبارات أخرى سمي مناسب ملغي واضح يا شباب مفهوم طيب نتقل بعد ذلك الى مسالك العلة. مسالك العلة عندنا إن هي النص والاجماع والصبر والتقسيم وتنقيح المعطى. ماذا ثانية؟ كم مسالك عندنا من مسالك العلة؟ اللي هي طرق اللي نستطيع أن نعرف العلة إما النص، إما الاجماع إما الصبر والتقسيم. إما تنقيح المناط عند بعض الأسوال واضح يا شباب أو لغير واضح؟ هم؟ هنشرحها واحدة واحدة طيب بالنسبة للناس النص طبعا يدل النص على أن وصفاً معينا علة للحكم الذي ورد فيه فيكون في ثبوت العلة بالنص وتسمى العلة في هذه الحالة بالمنصوص عليها كما قوله تعالى رسولا مبشرين ومدرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول الإجماع ممكن يجمع العلماء أن هذه هي العلة السبر والتقسيم هي السبر عبارة عن الاختبار والتقسيم المجتهد يحصل الأوساط فمثلا لما نقول انه الخمر مسكل انه شراب الخمر مسكل نجي احنا ندرس الاوصاف الموجودة في الخمر هل هو كونه لون مالو لون ولا مالو طعم او انه داكن او انه عفن او انه نقعد نحصر كل الاوصاف حقت الخمر وما نشوف اعتبرها الشرع اللي ما أعتبرها. اعتبرها الشرع او ما أعتبرها. نختبر كل معلومة احنا نذكرها ثم نصل إلى نتيجة في الأخير إنه لا والله إنه ربنا حرم الخمر عشانه بيطير العجل بيذهب واضح يا شباب مفهوم هم تستبروا التخليم ولا لا تمام نجي ل تنقيح المنات تنقيح المنات التنقيح التهذيب والتمييز المنات هو العلة وفي اصطلاح الأصوليين يراد بتنقيح المنات تهذيب العلة مما علق بها من الأوصاف التي لا مدخل لها في العلة فما ورد في السنة من أن عربيا واقع زوجته وفي نهار رمضان عائدة فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فأمره بالكسرة في هذا المثال يخلص العلل الحقيقية من بها او علقة بها مثل كون المجامع اعرابيا كون الواقع حفلت في المدينة كون الجماع في شهر رمضان الجماع ولقاع كان عمدا في نهار رمضان فيستبعد المجتهد الاوصاف من واحد الى ثلاثة ويصل بعد ذلك الى الرعاء اللي هو الجماع في نهار رمضان كان هو العلة اللي من أجلها الله أوجب الكفارة على ذلك الأعراب بالنسبة لتخريج المناط وتحقيق المناط وتخريج المناط تخريج وتحقيق وتنقيح تخريج المناط عبارة عن استخراج العلة التي لم يدل عليها نص ولا إجماع باتباع أي مسلك من مسارك العلة كالتبر والتقصير أما تحقيق المناطة هو النظر والبحث في تحقق العلة الثابتة بالنص أو الإجماع أو في واقع غير التي ولد فيها النص بالنسبة لي تنقيح المناطة هو تنقية العلة من الشوائب وتخليصها مما علق بها ولا أثر له في العلية يا شباب نصحوم طيب ما هي أقسام القياس ننتقل إلى أقسام القياس طبعا عندنا اللي هو القياس الأولى يعني ربنا لما نحرم أن يقول الإنسان الودي أف قضى ربك ألا تعبده إلا إياه ولا تقول لهما أف طب لو واحد يجي يقول طيب ربي ما حرم الضرب الضرب من باب إيش من باب أولى إذا كان ربي حرم كلمة أف فالضرب من باب أولى واضح؟ هذا نسمي قياس قياس المساوي يعني ربي مثلا حرم أكل مال اليسين طيب لو واحد ما أكل مال اليسين لكنه حرقه فهذا زي زي أكل المال اليتيم إحراقه مثل الأكل النتيجة إنه اختفى المال صح ولا لا؟ هذا نسميه القياس المساوي في عندنا كمان القياس الأدنى اللي هو ما كان تحقق العلة في الفرع أضعف وأقل وضوحا مما في الأصل مثلا السكار في علة الخمر أضعف مثلا من شراب آخر أو غير طيب حجية القياس أول حاجة الذين قالوا بأن القياس الحجة عندهم قوله تعالى فاعتبروا يا أولي وجاء في حديث معاذ المشهور لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا إلى اليمن وسألوا بما تقضي أجاب معاد بالكتاب ثم بالسنة ثم بالاجتهاد فأقرر النبي صلى الله عليه وسلم وفي السنة آثار كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى القياس ودل على صلاحيته لاستنباط الأحكام طيب ما هي أذلة نفاة القياس؟ طبعا بعض الناس عن نظام غير النفر القياس قالوا انه ولا تقفو ما ليس لك به علم ونزلني عليك الكتاب تبير من كل شيء فقال القرآن وضح كل حاجة وهذا كان احنا نقول وضح كل شيء مو على وجه التصفير على وجه الإجمال قالوا وردت أثار كثيرة عن الطحابة بذنب الرأي وانكار العمل به والثالث ان القياس يؤدي للاختلاف والنزاع بينهم طبعا احنا نجاوب نقول الواقع ان ممكن القياس ما أرادوا بقولهم إلا التمسك بالنصوص وصيان الشيء من الضراب والأهواء ولد التأمل في أدلة الفريقين والنظر في مباني الأحكام الشرعية والغرض من التشريع نخرج من ذلك كله بتفجيع قول القائلين بحجية بحجية الطيّار واضح الشباب اللي غير واضح يلا اللي عنده سؤال يسأل خلاص يا شباب واضحة الدروس هذه واضحة ان شاء الله تعالى انا بالنسبة للاختبار راح اجيد الاختبار عبارة عن اثئلة اختيار من متعدد بحوله تعالى اصطلوا على الاسئة الاسقنات الماضية هتكون على نفس النسق طيب اكتب لكم ايميلي اللي حابب يتوافل معايا على الايميل dr.m2012b@hotmail. طبعا هذا الايميل معاكم الدكتور مازن البخاري رئيس قسم الشريعة والدراسات الإسلامي كتبته واضح شايفينه كتبت الايميل شايفين الايميل يا شباب احمر الزغيبي ليش من انت شايفه على الشاشة كتبته احمد كلكم شايفين الايميل والاسم يا شباب واضحه الصورة يا شباب خلاص خلاص و شباق في أي سؤال <تصفيق> طيب. اعتقد ان اللي اخذنا اليوم كافي لان لو كترنا عليكم المعلومات راح تتعبوا ولا اش رأيكم المعلومات اللي اخذنا اليوم تكافي عشان كمان زحني ادنا روح نصلي وبعد ما ارجع من الصلاة يعني بتوشك المحاضرة على الانتهاء فخلينا نكتفي باللي بالأخذنا اليوم تستمعوا للمحاضرة مرة تانية مسجلة ورب يسهل لنا ولكم الأمور ان شاء الله سبحانك اللهم من حنك نشهد ان لا اله الله نستغفرك ونتوب اليك رسول الله سلام ومبارك على سيدنا نبينا محمد وعلى الله سبحانه حاضر الجيء ستكون يوم الأحد بإذن الله قرن نرتب الترتيب بحول الله تعالى الملخص لدار الخوارزمي دار الخوارزمي طيب شامل.